أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يبيتون يبيتون لربهم سجدا وقياما إلا الحذر لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغدينه ونستغدين ونستغدين ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضيناه ومن يؤديه فلا هاديه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم, آل إبراهيم. في العالمين إنك مجيد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 الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع إله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فينا أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديثة محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العشر عظيم لأسمائه الحسنى أن يرزوك لويكم المسلمين بميع الجنة وأن يقلب وأن أعيدنا وإياكم برحمته الواسعات من النار ومن يطلب إليها من قبل أن أعمل أيها الكرام إن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم بهدي الأصلين العظيمين الكتاب والسنة اهتدت الأمة قديما وهما سبيل نجاة في سائل الأزمان والأحوال من اهتدى بهما رشد واستقام، ومن ضل عنهما غوى وهوى ولا شك أننا نزداد يقينا يوما بعد يوم أنه لا تبدل لأحوال ولا عودة لما خلقت عليه الأمة ولما أراد الله عز وجل لها أنها تكون خير أمة الأخرية للناس لا عدة لذلك ولا زوال لهذا القرس الذي نحياه والضنك الذي نعيشه إلا بالعودة إلى الكتاب والسن وأن نقبل عليهما دراسة وتذبرا وعملا وتطبيقا لما في واقع حياتنا وجميع نواحي حياتنا لا سبيل إلى العز والتمكين لا سبيل إلى زوال الطنك والهوان والذل إلا بالعودة إلى قصفين العظيمين. أن نرعى لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبداً كتاب الله وسُنَدَه، لذلك عين الأحبة الكرام سنقف وقفات ليس بالتفصيل، فإن التفسير له له. سنقف وقفات مع سورة من كتاب الله عز وجل. نتأذب بالأذان، ونتعب بإذغات سورة هي مع قصرها وقلة عدد آياتها مدرسة مدرسة. تُؤبِّ الفرد والمجتمع على فضائل الأعمال وسمو المخلاق وعنوه الهم سورةٌ هي مدرسةٌ حقيقية مدرسةٌ عقدية وتشريعيةٌ وأخلاقية سورةٌ تربى في طويها أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على أصحابه الكرام ففتحوا الدنيا والسادوه لا بالسيف ولا بالاموال. إننا بعلو الأفلاط إننا بالدعوة لهذا الدين العظيم وتطبيقه في أرض الواقع تلك هي سورة الرجاء تلك سورة العظيم التي تحتاج منا على مستوى الأفراد والمجتمع أن نقف معنا وقف نتذكر آياتنا وننظر في أواملها ونواهيها وأحكامها لربطها. فنرى مجتمعاً فاضلاً مجتمعاً يجد فيه الأفاضل أصحاب القلوب السليم والأخلاق الرفيعة يجدون مرتسعاً ومجالا للحياة مجتمعا لن ترى معه جميع صور الفساد التي تراها عينك وتسمعها أُنذر حتى أننا أصبحنا مكادنا نتنفس الدنور نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين وأنا أتمنى رحمة الواسعة إلى دينه ردًا جميلًا حكام ومحكومين أيها الأحبة الكرام تلك السورة تحمل في ذناياها ستة مداءات خمسة من تلك المداءات يوصف بها المنادى بالإيمان ونداء السادس إلى الناس عاما صدر الله عز وجل فيها أيها الذين آمنوا لماذا أي الكريم؟ قبل أن نعف مع ذلك الرذاء انظر إلى أبنين عطيمين في كل الرذاء صدر الله عز وجل في الخمسة الرذاء الأولى في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يخاطبك الله عز وجل بما عندك من إيمان لأنبت الله عز وجل لأنظرنا أن الإيمان هو القوة المحرية لقول كل خير وفعل كل خير وبدون ذلك لا تنتظر تغييرا لا تنتظر تبدلا لأحوالنا بدون زيادة الإيمان فصاحب الإيمان هو الذي يعرف الله عز وجل ورسوله ودينه ويعرف نفسه صاحب الإيمان هو الذي يراقب الله عز وجل ويخشاه صاحب الإيمان هو الذي يحسب حسابا للقاء الآية عز وجل قدر والوقوف بين يديه صاحب الإيمان هو الذي يقول سمعنا ولا طعنا قال عبد الله المسهود رضي الله عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا فأرعيها سمعك فإنها إنما أمرٌ تُخبرُ به، أو ما يُنْ عنه، أو خبر تخبر به لماذا إن أبيك الله عز وجل؟ فيا أيها الذين آمنوا، ليقول لك أن تلك الآذاب والأحكام والأمام والأوامر والنواهي لن تتوفر في مجتمع إلا أن يتوفر فيه الإيمان فأول صفة تجمع ذلك المجتمع، وتصور عبيدته وتشريعه وهكامه الإيمان الإيمان أيها الأحبة الكرام ثم تجد عقب كل بداعي سواء من الإنشارة الصالحة فيه أو بأثانها الأمر بالتقوى الله عز وجل لينفذ الله عز وجل مرة أخرى نظرنا إلى أن الإيمان قول وعمل فالإيمان أخي الكريم كما تعلم من عقيدة أهل السنة أنه قول وأكتباد وعمل اعتقاداً بالجلال وقولاً بالإنسان وعمل بالأركان فإن لم يثمن إيمانك تقوى لله عز وجل اقبالا على الطاعة وكفاً عن المعصية فدعواك بأنك مؤمن دعوة ناقصة أو فيها شيء من البرمان فالإيمان قولاً وعمل دلالة زيادة إيمانك إقبالك على الطاعة وكرفك على المناصية والتحليك بالأخلاف الحسن تلالة نفس إيماني التجارع على معص الله عز وجل والفتور والدوابئ في ضاعة الله عز وجل وربما التحلي بالرتائل والأخلاف السيئة ندايات الخمسة ينادي الله عز وجل بها على المجتمع المؤمن أن يتحلل بتلك وكشريعية وخلفا ليكون مجتمعا فاضلا يحيا في نفسه حياة طيبة وينشر دين الله عزاجل ويكون مثالا عمليا لهذا الدين وصدر يا أيها الذين ناموا لترعى أخي الكريم قلبك وإيمان لترعى قلبك وإيمان لتفتش عن قلبك من وقت لآخر وإن ترعى زيادة الإيمان فيه وزيادة الإيمان لها سبيب عدة لا نقف معها كثيرا إنما هي على سبيل الحص الأكبال على كتاب الله عز وجل تلاوه وتذاكر وعملا ومنها معرفة الله عز وجل لأسماءه وصفاته أن تعلمه وتتدبره وتفهم معانيه وتتعبد لله عز وجل بها وتسأله بها منها التفكر في حظمة الله وجلاله وهيباده منها أن تزيد إيمانك بالأعمال الصالحة الإيمان يزيد للعب وينقص بالمعصير فكل أعمال الصالحة تزيد إيمانه وهي في نفس الوقت ثمارات للإيمان في نفس الوقت الأعمال الصالحة ثمارات للإيمان ويزداد بها الإيمان فرع أخي الكريم قلبك من قبل الآخر فردش كل جوانحك فردش عن قلبك كيف حارب وكيف حارب الإيمان فيه فإن وجدت زيادة فستر لها أفضل وثمرة على الجوارح أما عندما ترى غير ذلك من آثار على الجوارح فاعلم أنه هناك ينقص في الإيمان والتفق أنت تحتاج للعلاج فورا قبل أن يزداد الأمر سوءاً وتصبح العودة في غاية الصعوبة. النداءات الخمسة التي صدرت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا نقف مع أول نداء منه. وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله سميع منين هذا الكتاب يحمل في طياته تشريع وعقيدة وأد قال الله عز وجل يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذا عظيم مع الله ورسوله التزام ومنهج واحد فالتلقي والتعلم أصل من وصول التشريع والعمل منبض من تقوى الله عز وجل وراجع إليه هذا المثال قبل أن يفعل يا أيها الذين آمن ومعلوم أن المؤمن يتقي الله عز وجل ثم يذكرك ربك مرة أخرى بأخر مذهب بأمر إياهك بتقوى الله مرة أخرى أن تتقي السميع العليم الذي يسمع ويراه ويعلم خائدة الأعين وما تغطي الصدور يعلم ما تكنه وما تضمره يعلم ظاهرك وما طنك أدم العظيم مع الله عز وجل ورسوله تعالى لنرى كيف انعكس هذا الأمر على خلق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في حديث أبي البقرة لفيعة الحالة في الثقافية رضي الله عنه يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع فقال صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا قال فسكتنا فقلنا الله ورسوله أعد فسكت حتى وطممنا أنه سيسميه إباير اسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الشهر الحرام أليس دي الحجة قلنا بلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى الرجل أنه سيسميه بغير اسم فقال أليس الفلدة الحرام قلنا بلد قال صلى الله عليه وسلم فأي يوم هذا فقلنا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم النحن قلنا ذلك إلى آخر الحبيب لو سعيدت أن أرأ أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم لو أبيت أن أظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي علم وأمني أحب أن أظهر ذلك الأمر أمامه ليثني عليك أو يدعي بخير إنما انظر انظر إلى الأذب والتحرد أن يتفوّروا بكلمة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه. أن يقولوا على الله ورسوله ما لا يعلمون، لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا, لا تقدموا أين ذي الله ورسوله قال لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة، وقال مجهد رحمه الله عليه لا تفتادوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه، وقال الصحاح رحمه الله عليه لا تفضوا. من دون الله ورسوله بالشيء في شرائع عندي لكم انظر تجتمع قولة المفسرين رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم ألا تقول على الله المائعين وألا تشدع تشريعا بغير أن يقول الله عز وجل ورسول لا تفتادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة لا تقضوا بشيء في شرائع دينكم من دون الله ورسوله ألا ألاهم في التشريع ألاهم في التعامل ألاهم في العمل والتنكين ألا مشرف وألا نعمل عملا إلا بأمر من الله وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنفعوا الناس بآيات التنزيل وبروح ظهرت آداء وفد الآداء عليهم في شتى أنواع حياتهم ينزلوا وإينة ابن حصر رضي الله عنه والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل وإينة ابن حصر رضي الله عنه ضيفا على جبر بن قيس وفكار ابن عمه وكان حمر ابن قيس من النبر الذين يبنيهم عمر رضي الله عنه أتعلم لماذا؟ لأن مجلس عمر وبجراءه ومعاونين كانوا من القرار شباباً كانوا أو كهولاً وكان الحر منهم الحر بن قيس فقال عينا للحر بن قيس استأذن لي على أمين المؤمنين فانستأذن الحر بن قيس لعينا فأجل عمر رضي الله عنه فلما دخل عينا قال هي يا ابن فضاء والله لا ولا تحكم فينا بالعدل فأما عمر رضي الله عنه ليبعدين فقال بيور الرقاص يا غيرة المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأطمر بالعُرفين وأعرض على الجاهلين وهذا من الجاهلين قال فوالله ما جوزها عمر كان يقرر لي ولك عند القضاء وعند الدولة اتتى الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يا فستان بالله من الشيطان القرين إلى غير ذلك Alors, il est السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فاعلم إيمانك أخي ولا تقر على الله عز وجل في ولا تصنع صورة صنعا ولا تقول ولا إلا أن تعلم أمر الله عز وجل بذلك. أن الله ورسوله أم لا يرضي أن يهدك ممن تجرأ وتقدم وقدم على الله عز وجل ورسوله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم لأنه لكم الهداية والتوفيق والسداد أقول قبل هذا ما استغفر الله اليوم الحمد لله رب العالمين والعخرة للمتقين ولا بعد على الظالمين لا إله إلا الله محده لا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 أحضر نفسي وإلى الأخي الكريم أن نقف مع تلك السورة نقف نحن وأهلين وأهلون ومن نعور ومن نحب في مجتمع من زملائك في العمل، مع أحد جيراني، مع أخي من الإخوان أن تقف مع تلك السورة تلقرا وتفسيرا وتنقر كيف تقبل تلك النتاءات وتلك الأوامر في واقعك العملي حتى تكون ممن يسعى قولا وعملا وفعلا لوجود مجتمع فاضل يخلو من الردائم وسوء الأخلاق يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بينهن الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليك هناك صور أيها الأحبة الكرام في واقعنا من صور التقديم على الله عز وجل ورسوله أول تلك الصور السعي الحديث والدروم لتغيير المسلمات والتوابط في دين الله عز وجل لأن تطرح تلك المسلمات وتلك الثوابت للنقاش أمام رأي العام، فتكون موضع رفض والقبول، وتكون موضع الاستحسان وغير الاستحسان فعندها يبتد النص الشرعي خدسيانا وجلاله وهيبادا إن كان الله عز وجل يقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصحابة رضو الله عز وجل عليه يقول فالأدباء والمفكرون يقولون والكتاب يقولون وغيرهم من الناس يقولون أصحاب القلم والكتاب والمبتحين والمفكرين فيبتدوا نص شرعي خدسي يدعي وجلاله وهيباده عندها ينسلق المسلم من دينه الثواب الذي لا تقبل إلا قولا واحدا عندها لا يجد المسلم مرجعا عند الفتن يعود إليه عند الملهمات وعند الفواجع وعند الثورات غير ذلك فتجد عند الأمر يسير يسهل عليه أن يتحلل وأن ينسحب وأن يتراجع ولا يلزم نفسه بقال الله وبقال الله وقال رسول تلك صورة من صورة التبقيم على الله ورسوله أن تطرح مسألة مهمة من مسائل الثواب والرسالات في عقيدتك أو التشريع أو غير ذلك للنقاش في جلية في فضائيات من الفضائيات في غير ذلك فتقبل الرفض والقبول وتقبل التعليق عليها وتقبل الاستحسان أو غير الاستحسان فيوضع. جلال النص الشرعي في قلب المسلم فيسرع عليه التحديل أمين صورة الغفة من صورة التقديم على الله وعلى الله مزلاله ورسوله ألا وهي أن نجعل أنا وأنت الأعراف والتقاليد والعادات مقدمة على قول الله عز ورسوله كم من رجل النصحت هو أخي ألا يقيم صراتك المسألة للعذاة ويأتي بمبرك تحت وفاة والدك فيقول لك لا أستطيع ماذا يقولون عنه كم رجل نصحته في حنس أو بعتمار غير ذلك فتمسك بالعادات والتقاليد تلك صورة من صور التقديم على الله عز وجل ورسوله صورة الأخرى من, من صور التقديم على الله, على الله عز وجل ورسوله ألا وليل افتغوا من يجعينه التحليل والتحليل القول على الله عز وجل بغيره صورة شتى أيها الأحبة الكرام تسببت فيها بالتبعية الصورة الأولى التي ذكرناها أن النص شرعي، فقد جلاله وهيبته وقدسيته في قلب المسلم فتجرى أن يعرضه القطاش وللقبول والرفف والاستحسان وغير ذلك، أخي الكريم ممن يعلمك الا تغضب على الله ورسوله ولا على قول الله ورسوله قول قائل كان من كذب من مفكر العاديم او غير ذلك ما من ذكر عز وجل النبي في اول الذين يا ايها الذين امنوا الله عز وجل أن الله عز وجل وتعلم بين يديه مسؤول عن قولك وفعلك ثانيا من الأسلام المهم أن تعلم أن الله عز وجل عليم خبير يعلم وأنت لا تعلم أن تعلم أن الله عز وجل يعلم ما يصلح حياة الناس وما يحسنه أن تعلم أن الله عز وجل يعلم آثار فعل ما أو قول فعل أو قول ما في المستقبل وأنت لا تفعل فتستكيب بأواني الله عز وجل ونواهير وإن صاح أهل العين الربانيين أهل الفرق والتقوى والورع تقول عندها سمعنا وعطعنا وإن لم تعلم الحكمة من الأمر والنهر ولكنك تعلم يقيناً مسلماً أن فيه الخير وأن مخالفة الأمر فيها الشر كل الشر انه ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما ينطق ما النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمر ولا ينهى عن نفسه هو من من الله فتعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه هو امر من الله عز وجل أو فيتظنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تحت و تستحق أو يمره أو يمكن أن تفضع للنفط أو للرفض والقبول أو الاستحسان أو غير الاستحسان أو تأوينها بحسن لنعيشه من الواقع رابعا أيها لحبة أن تعلم أن الله عز وجل يصبح حياة الناس في كل زمان ومكان طب يعني ينفع لياسوس حياة الناس في عصر الانترنت والفضائيات والتشريعات المختلفة الزائع من الشيخ وعلى يكون عند رمضة كل المال لا يرعوا في بين أين يزهروا به إلى ما يزهر أجل كريم ليس العيب في دين الله عز وجل إنما العيب في عدم تطبيقنا لهذا دين على أرض ما إنما الله عز وجل صادق صادق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق مصادى فدين الله عز وآله وكل عمره على لسان النبي الكريم أو في كتاب الله عز وجل يمكن أن نطبقه يمكن أن نعمل به يمكن أن نعمل به هنا أو في أي بلد في زماننا أو في أي زمان على عامنا نحتاج إلى أهل العلم والفقد والتربة والبرع يعلموننا كيف نطبق ذلك الأمر أو ذلك النهج على أرض الواقع فيما يناسب حياتنا أما أن يقع في قلبك هذا الكنين الذي الله عز لم يصبح ولم يستطيع سياسة الناس خاصة في زمننا فهذا خلل في المعتقد خلل تحتاج من إصلاحك وبعوداتك لمثل تلك السورة ومثل تلك الدعال والأوالي والنواهي والأحكام تعلم عندها عند ترأتك له وسماعي العلم لعلمها ومعناه، وتفسيرها وتطلقها ستعلم أن الجهل عندنا والفرل عندنا والعلم فينا لا في دين الله عز وجل أو أنه لا يصلح للتطبيق في ذلك الزمان أيها الحبة الكرون كانت تلك وقفة يسيرة سريع مع نداء واحد، ولكنه من أخطر النداءات في تلك السور فإن مني على التفريض في ذلك النداء وعدم الاستجابة له كل ما يأتي من رداء وصور للفساد وما تراه عينك وتسمعه وادره لماذا؟ لأن من أصبح ألا تعمل عملاً وألا تتفوه بطوله إلا أن تعلم أن ذلك يطابق الكتاب والسنة فإن قلت على الله عز وجل فانظر ما الذي سيصنع قولك أو فعلك من صور الفساد في واقعك واقع حياة الناس فانتسمعك الكريم وعى قلبك وإيمانك وقف مع تلك الصورة وربما يقدر الله عز وجل منها وقفة نورة مع بقية الوقفات ولكن أهل الكريم لتعيش مع أول نداء فيه وتبحث عن تفسيره بكل التفسير وقول أهل العلم فيه وإصلاق ذلك على أرض الواقع حتى تكون منا يستجيبون لنداء الله عز وجل فتقول عندها سمعنا وأطعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قس الله العظيم رب العشر العظيم بأسمائه الرفعة والصفات العلى أن يعلمنا ما ينفع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيد وياكما علم اللهم برحمتك الواسعة يا رحمة الراحمين يا رحمة الراحمين يا رحمة الراحلين. رحم الراحلين. رحم الراحلين نسألك طلبا فاشعا وعلم نافعا ويسقا حلالا طيبا وعمل صالحا مقبلا ودعاء مستجابا ونعود بك أرحم الرحيم من قلب لا يخشى ومن عيب لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يقبل ومن دعوة لا تنفع اللهم ارحمك فإنك بنا راح ولا تحددنا من علينا القارب وارطبنا يا مولانا فيما جرت فيه من قليل ربي أتدفنا برحمتك الوسحة في هذا اليوم دمك إلا غفرتك ولا ليلة إلا مضيتك ولا مريضة إلا شفيتك ولا ظالم إلا هديتك ولا غاي بملأ رذنته ولا سير بملأ فكنت أسهر ولا مسجون بملأ فكنت سجن ولا عيب بملأ سترته ولا عدوا بملأ رصنته ولا هلكته الله منصر المسلمين وأزيل الشريكة والشركين وأزيل البغرة والكفرين رب رحمك المستضعفين من المسلمين في مشاكل الأرض والغريدة رب رحمك المستضعفين من المسلمين في مشاكل الأرض والغريدة اللهم مينهم عفة فاحملهم جب عطاء عمره عطشى مسكين جرحى فداوين يطلبون فنتصل يطلبون فنتصل اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا ولا تؤاخذنا واياهم بذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك في القول والعمل وفي السر والعلم ربي أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أقول قبل هذا واستغفر الله